بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و إ ن كانوا من قبل ن ا ف ي ضلال مبين مثل ن ه بهم وهو الله يؤتيه والله م لما الحكيم من العظيم م يلحقوا العزيز ذلك فضل الله يشاء والله ذو الفضل يشاء ذو الذين حملوا ا ل ت و ر ا ة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بيس موسوعه ث ل ل ا النابلسي للعلوم هادوا الاسلاميه ل ن ن ف ت م ن و ا ا ل م و ت إن كنتم ص النابلسي د ق ي ن و ا ي ت م و ن ه أ ب د م ا ق د د ي ه م و ا للعلوم ه ب ا ل ظ ا ل م ي ن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 وردي للصلاة موسوعه ن ي م الجمعة ف ع ا ا ل ذ ن ا ا ل ب ي ع ذ ل ك م خ ي ر ل ك كنتم م إن ت ع ل م و ن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الصلاة الأرض قضيت وابتغوا م ن فضل ا ل ل ه و ا ا ل ل ه ك ث ي ر ا ل ل ع ك م تفلحون واذا راوا ت ج ا ر ن او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير, قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين